وان تعجب فعجب قولهم اه كُنَّا كنا ترابن النا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم وأولئك إِذْ غَلَّغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ